تريد الهداية تريد الهداية لكل ما ينفعك إذن لن أطيل عليك واحد كثرة ذكر الله نور نور كثرة ذكر الله لن تستطيع على الثلاثة التي بعدها إلا بهذا السبب والذاكرين الله و كثيرا والذاكرات كثيرا كثيرا الآن ذاكر كثيرا في سيارتك في مشيك في دخولك في طلوعك في بيتك اذكر الله حتى يقال عليك موسوس اذكر الله حتى يقال عليك موسوس ما يسكت لسانه اذكر الله. اللهم اجعلنا من الذاكرين. قولوا امين. عشان يهديك. لو تريد الهداية. حتى في امور الدنيا يهديك. يهديك الى الحكمة. يهديك الى اتخاذ القرار الصح في كل شيء. اقل الناس ذكرا لله دائما اصحاب قرارات خاطئة في كل حياته. العائلية والعملية والمادية والاجتماع. كل شيء. اسأل الله ان يرزقنا ذكره كثيرا. واحد ذكر الله. اثنين. قراءة القرآن القرآن سما الله هداي يهدي قراءة القرآن وإن كان من ذكر الله ولكنه يحتاج إلى بند خاص من منا له وقت خاص للقرآن كل يوم من إننا نعطي القرآن فضل أوقاتنا لو كان أعطينا ولذلك نضل نخطئ نذنب نعصي نتخذ قرارات خطأ في كل شيء اقرأ القرآن كل يوم ربع ساعة على الأقل طبعا كل يوم ربع ساعة على الأقل للقرآن يا بخير ربع ساعة ما تعطيها للقرآن من 24 ساعة ربع ساعة بس بشرط اجعلها منظمة في وقت معين خلاص الربع سالي بعد صلاة الظهر يعني بعد صلاة الظهر بعد الفجر من عشرة الى عشرة وربع اتهى لا يمكن تجيب على تليفون ولا تتصل على احد ولا تكلم احد الربع هذه السالي للقرآن وانظر النتيجة لان القرآن عجيب ولا ما هو عجيب في سورة الجن انا سمعنا قرآنا ما العجيب في القرآن الاية التي بعدها ايش يهدي الى الرشد القرآن يهدي القرآن لن تستطيع على قراءة القرآن إلا بكثرة الذكر. أن تخصص له وقت. إذا الثاني إيش؟ قراءة القرآن. الثالثة الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة، الصلاة. الصلاة. الصلاة. الصلاة. أقولها مليون مرة للرجل، للنساء، وأما الرجال نزيد عليها شيء صلاة الجماعة. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة، لا تترك صلاة الجماعة، صل صلاة كلها، صل صلاة الجماعة كلها، الاربعة كلها، ها يا جماعة، أربعة ولا خمسة أيه، صلي الأربعة كلها، أربعة ولا خمسة، صلاة الفجر هذه ما ماي، بعض الناس ليست عنده في القائمة أصل. ما موجود أصلا إنس إنس وهي أهمها تشهدها ملائكة الأرض والسماء صلاة الفجر صلاة العصر صلاة العشاء علامات صلاة الظهر والمغرب مهمة تقي من النار وتحرم من النار وإلى آخره أحب صلاة إلى الله ما هي صلاة الفجر في جماعة يوم الجمعة. ها? لا صلاة الفجر كذا بالنص. احب صلاة الى الله على الاطلاق. صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة. اذا تريد الهداية صلي الصلاوات الخمس في المسجد. صليها في المسجد. سترى الهداية. والله سترى الهموم والغموم تذوب ذوب والله سترى المنكرات تريد أن تفعلها فتقول لا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه كلها خاصة بهذا بعبادات ذكر الله قرارة القرآن الصلاة في حاجة خاصة بجوارحك غض البصر تريد الهداية غض البصر غض البصر, غض البصر. لان عندنا بصر وعندنا بصيرة. اطلق بصرك تطفئ بصيرتك. زر. غض بصرك تضيء بصيرتك. هي كلا. اطلق بصرك تعال تفرج على ملكات الجمال. تفرج على المسلسلات والتمثيليات. تفرج على المسابقات. المحرمة طبعا تفرج على هذه، تفرج على المواقع المحرمة، افعل ما تشاء. والله أن بصيرتك تظلم، تظلم، تظلم. كلا بل رانا على قلوبك مسكين أنت، مسكين. غض بصيرك. دوا غسيل. يغ يغسل القلب. ينظف. في هذه الليلة سنكتب شيء واحد اللهم اغفر لنا يا رب وهدنا يا رب وعزتك يا رب أننا نحبك اهدنا يا رب يا رب لا تعاملنا بتقصيرنا ولا تعاملنا بذنوبنا لا تعاملنا بما نحن أهله عاملنا بما أنت أهله يا كريم أكرمنا يا هادي اهدنا اللهم اهدنا أجمعي اللهم اهدنا يا رب يا رب اهدنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب العالمين صل الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم رضي الله. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.